نحو فجر النصر قامت دولتي فينا اقامت شرع ربي متنامت بالقنا والمرفقات نحو فجر النصر قامت دولتي فينا اقامت شرع ربي متنامت بالقنا والمرفقات اقتلوهم حيث كانوا الحقوا من قد تفانوا في سبيل الله صادوا شرع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 متنامت بالقنا والمرفات درنا بالشرع تحكم جندنا في الروع تعلم كبشهاب الموت معلم للعدا كالمعصرات درنا بالشرع تحكم جندنا في الروع تعلم كبشهاب الموت معلم للعدا كالمعصرات نحو فجر النصر قامت دولتي فينا قامت شرع ربي متنامت بالقنا والمرفقات نحو فجر النصر قامت دولتي فينا اقامت شرع ربي متنامت بالقنا والمرفقات دولتي عهد جديد وبطشها بطش شديد فعلها هادي الرشيد رغم كل النائبات دولتي عهد جديد بطشها بطش وهابطش شديد فعلها هادي الرشيد رغم كل النئبات